خير ضد كتر عياض ومن شانه القصيده طيبه لي يناديها القرى يح ذي مدايا حشف كانه من غير راعيها يش حي ja yeah.